يا ايها الذين امنوا اذا ناديتم الرسول فقد قدموا بين يدينا جوكم صدقه ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم أَشَفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَا جِوَاکُمْ صَدَقَاتٌ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ غَفِيرٌ بِمَا تَحْمِلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اتَّخَذُواْ أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ لَّن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ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 تحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك عذب الشيطان ألا إن عذب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يعدون الله وها ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لا اغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز